ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمد فسوف يعلمون وما أهلكنا من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 وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذَاتِهِ فَنَخْرُجُ لَكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ إِلَّا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا نَحْنُ عَنْهُ بِكَافِرِينَ وَأَنَّهُ خَلَقَ وَأَرَّسَل الْ النَّرِّيَا حَلَ وَاقِحَ فَأَزَلنا مِنَ السَّم إِمَا أَم فَأَسْقَنَكُم فَأَسْقَنَكُم وَمَا أَنْ تُم لَهُ بِخازِنين وَإَِّا لَ نَحْنُ نُحِي وَدُميتُ وَونَحْنُ وَلا قدد عَِمن الْ المُستَقَدمينَ مِنكُم وَلا قَدْ عَن الْ المُسْتَخِرين وَإِنَّ رَبكَم وَيَحْشرُون إهُ حَكِيمٌ عَليم وَلاقدَد خَلَقُونَإِن سَانَ مِن صَلصَالِم مِن حَمَئِم مَسْنُون وَالْجََّ خَلَق نَام قبل مِن نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين